بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ق ا ل الله عبيد بن يحيى ر ح م ه الله وحدثني ع ن عن بن عن مالك عن هشام عروة ب أ ي ه أ ن عمر عنه الأشعري عنه العصر موسى والشمس ما رضي رضي قدر يسر الراكب بن الخطاب كتب أبي بيضاء أن نقيا الله الله ثلاثة إلى صلي فراسخ و أ ن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ف إ ذ ا أ خ ر ت ف إ ل ى شطر الليل ولا تكن من الغافلين قوله رضي الله عنه وصل العشاء ما بينك وبين والمغرب والعشاء وبين هو وهذا الله العشاء ثلث الليل هذا لم يبين له متى يبتدئ صلاة العشاء والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل بينك الذي هو متى. وهذا الإجمال الحاصل عنه هذا رضي غربت بينك يبين يبتدئ بينك بينك في ما إذا ما متى متى وقت الابتداء مفهوم ل أ ن ه يحمل على علم ابي موسى به ولذلك أ خ ب ر ه بوقت الانتهاء فقط فقال وبين ما بينك وبين ثلث الليل وثلث الليل هذا يحسب من المغرب تنظر وقت غرب الشمس وتنظر وقت الفجر وتقسم الثاني فيظهر غرب الفجر طلوع الأول وثلثه الشمس الليل أثلاثا لك ثلثه وثلثه ا ل أ خ ي ر نعم ف إ ذ ا أ خ ر ت ف إ ل ى شطر الليل ولا تكن من الغافلين ف إ ن أ خ ر ت عن ثلث الليل ف إ ل ى شطر الليل شطر كل شيء نصفه فإذا أخرت عن ثلث الليل فإلى نصف منتصف وهذا الليل الليل الاختيار الخطاب الله العشاء الاختيار الساعة أخرت أن آخر وقت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر عمر رضي وقت وقت وقت ووقت عن على عند عنه بن ثلث يدل الليل هو وقد روى الشيخان عن أ ن س رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة اخر ل ل ص ا ة أ العشاء إ ل ى نصف الليل ثم صلى قوله ولا تكن من الغافلين أ ي من الذين يغفلون عن ا ل ص ل ا ة عن ص ل ا ة العشاء فيؤدونها بعد نصف الليل و إ ن م ا يكون من الغافلين من اعتاد أ ن يصلي العشاء بعد نصف الليل وهو قد قال الله الله د الله الله قال, قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد ع ن عبد الله بن رفع ا مولى أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه س أ ل أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن وقت ا ل ص ل ا ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ا أ خ ب ر ك صلى الظهر إ ذ ا كان ظلو كمثلك والعصر إ ذ ا كان ظلو كمثلك والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد بن أَبِي زياد يزيد بن ابي زياد د بْنِ ز ي هذا اسم أ ب ي ه زياد وقد ينسب إ ل ى جده فيقال فيه يزيد بن أ ب ي زياد ونقول لنشر اسمه يزيد بن زياد بن أ ب ي زياد أ ح ي ا ن ا ينسبونه إ ل ى أ ب ي ه و أ ح ي ا ن ا ينسبونه إ ل ى جده وهذا الراوي هذا من ثقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومن محدثهم ي وروى عنه ا ل إ محمد ا المالك م م وروى عنه بن إ س ح ا ق صاحب ا ل س ي ر ة ولم أ ذ ف ر له ب س ن ة و ف ا ة وينبغي أ ن ينتبه إ ل ى التفريق بين هذا الراوي وبين يزيد بن أ ب ي زياد الدمشقي فهذا ضعيف وبين يزيد هذا ويزيد بن أ ب ي زياد الكوفي ولكن هذا أ ي ض ا ض ع ي ف و ل م ي ر و ي ع ن ه م ا ا ل إ م ا م م ا ل ك و ه ذ ا م م ا ي س م ي ه أ ه ل ا ل م ص ط ل ح المتفق المفترق المتفق المفترق هو أن ت ت ف ق أ س م ا ت ه م و أ س م ا ت ر ب ا ئ ه م وأن ت خ ت ل ف أ ش خ ا ص ه م نعم عن عبد ا ل ل ه بن ر ا ف ع م و ل ى أم س ل م ة زوج ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م عبد ا ل ل ه بن ر ا ف ع م و ل ى أم س ل م ة أبو ر ا ف ع أحد ثقات أ ه ل ا ل م د وأحد ي ن ة ك ب ا ر م ح د ث ي ه م و ك ا نكثه ثقة ي حديث ر ر ح م الله وهذا أيضا في ه نكتة في باب أ س م ا ء عند الرواه هذا الرجل اسمه عبد الله بن رافع وكنيته أ ب و رافع فوافقت كنيته اسم أ ب ي ه وهذا من ا ل أ م و ر التي أ ر ش د ابن حجر رحمه الله في نخبته الى الاعتناء بها قال ومعرفه لما قال ه م ع ر ف ه كون المسمين و أ س م ا ء المكن ومن وافقت كنيته اسم أ ب ي ه أ ب و رافع و ابن رافع و لماذا ينبغي أ ن يهتم بهذا ل أ ن الناظر في ا ل إ س ن ا د قد يرى مثلا هو يعرف يعرفه, يعرفه بعبد الله بن رافع لا يعرف كنيته فيرى في ا ل إ س ن ا د أ ب و رافع مولاه م سلمه فيقال غلط إ ن م ا الصواب بن رافع و لهذا كان الم يعني المنبغي لطالب الله الحديث أ ن ينتبه إ ل ى هذه النكت التي أ م ر ا ل ك ب ا ر ب أ ن ينتبه إ ل ي ه ا فقال كما قال ابن حجر ومن وافقت اسمه ومن و ا ف ق كنيته ا س م أ ب ي ه وهذا من أ م ث ل ة ذلك نعم أنه س أ ل أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عن عنه عن وقت ا ل ص ل ا ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة أ ن ا أ خ ب ر ك صلي الظهر إ ذ ا كان ظلك مثلك طيب قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ا أ خ ب ر ك معنى هذا أ ن هذا الكلام من عند أ ب ي ه ر ي ر ة فلم يرفعه و إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا أ خ ب ر ك ص ل ي الظهر إ ذ ا كان ظلك مثلك و ا ل إ خ ب ا ر باوقات أ و ق ت الصلاة أ أ و ا ل ص ل ا ة هذه لا تدرك ب ر أ ي ولا باجتهاد و إ ن م ا لا بد فيها من التوقيف عن المعصوم وهو لم ينسبه إ ل ي ه فهذا موقوف حكما موقوف ص و ر ة لكنه مرفوع حكما لماذا ل أ ن ا ل أ و ق ا ت لا تدرك إلا بالتوقيف إلا ب ا ل و ح ي وهذا م ن الأمثلة التي ي ص ل ح أ ن ن م ث ل بها لما ا س ت د ر ك نحن ن ح ج ر على ا ب ن ا ل ص ل ا ح ذ ك ر ن ا لكم ا ب ن ا ل ص ل ا ح يعرف الموقوف ب أ ن ه ما ح ض ي ف إلى الموقوف ما ن ض ي ف إلى ا ل ص ح ا ب ي م ن قوله أو فعله ولم يتجاوز به إلى ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم أورد عليه ا ب ن ح ج ر ما من الصحابي أضيف إلى ق ولم ه فعله ا أو ل يكن ل ل ر أ ي فيه مجال لا يدرك بالرأي يدرك فهذا مثله قال ابن حجر ذلك لا يكون موقوفا في الحكم و إ ن كان موقوفا في الصوره ة و ذ ذلك إذا إذا إذا ا الظهر كان والعصر كان الظهر كان لنا فيما سبق أن الظهر من أمثلة نعم مثلك نعم مثليك مثلك نتقدم نحن أن صل ظلك ظلك صل ظلك سبق يبدا من الزوال والجماعات إ ذ ا ف أ ل ف ي أ ذراعا هنا قاله إ ذ ا كان ظلك مثلك العصر صلي ه إ ذ ا كان ظلك مثليك الواقع أ ن هذه ما يجيب به أ ب و هريره رضي الله عنه هو آ خ ر وقت الظهر واخر وقت العصر ي ع ن ي آ خ ر الوقت لاختيار وسنفرق لكم إ ن شاء الله بين الوقت لاختيار وقت ا ل س ا ع ة ووقت لاضطراري ل ا ل ض ر و ر ا ت لحائط تطهر الكافر يسلم المجنون يفيق الصبي يبلغ فصل الظهر اذا ظلك كان ظلك مثلك هذا آ خ ر وقت الظهر وجواب ا ل ع ص ر وقت ف أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه على آ خ ر الوقت وليس على الوقت كلي إ م ا أ ن يكون فهم أ ن عبد الله بن رافع ي س أ ل عن آ خ ر الوقت ف أ ج ا ب ه عنه و إ م ا أ ن يكون سؤال أ ب ي رافع عن الوقت كله و أ ج ا ب ه أ ب و ه ر ي ر رضي الله عنه عن آ خ ر الوقت ليبين له أ ن ه إ ذ ا ص ل الظهر وظله مثله و ص ل العصر وظله مثله فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة في وقت الاختيار نعم والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل ي الصبح بغبش يعني الغلس وصل الصبح بغبش هكذا عندكم ابن عبد البر رحمه الله يقول إ ن ر و ا ي ة يحيى بن يحيى والتي هي التي ندرس بالسين بغبس و ا ض ي ع ي ا د رحمه الله لم ينسب هذه ا ل ر و ا ي ة لم ينسب هذا الحرف هكذا بالسين إ ل ى يحيى بن يحيى و إ ن م ا نسبه إ ل ى ا بن وضح إ ل ى ر و ا ي ة ا بن وضح الموطا و إ ل ى ر و ا ي ة ا بن عتاب الموطا قال هذان رويا هذا الحرف بالسين بغبس مفهومه أ ن الباقين رووه بالسين ا ل و ق ش ي ا ل أ ن د ل س ي المالكي قال ر و ا ي ة ا بن يحيى بن يحيى بغبش هكذا فالله أ ع ل م أ ي ذلك حاصل وعلى كل حال ابن عبد البر القاضي عبد عياد م م ق د المعنى ن في روايتهما و ئ ل ل ى غيرهما و ك ه هنا م اختلفا ل ف ع كل حال المعنى واحد غبش والغبش والغابس والغلس واحد عند ا ل إ م ا م مالك قال و ص ل الصبح بغبش أ و بغبس يعني الغلس والغبش والغلس ب س و ا غ ل هي بقايا ظ ل م ة آ خ ر الليل ذاك هذه الوقت المصميات يطلق عليه هذه المصميات وبعض اهل اللغه فرق فقال الغبس يأتي أولاً ويعقبه الغبش ويعقبه الغلس نعم وفي قوله رضي الله عنه وصل الصوح بغلس دليل إ ل ى مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في أن الأولى التغليس في أن ع ن إ س ح ا ق بن ع ب د ا ل ل ه ب ن أ ب ي طلحة عن أنس ب ن م ا ل ك ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه أنه ق ا ل ويكون ل ي ن ا افراد و ي ر و ن لدينا افراد و ن لدينا افراد و ي ن لدينا ف ر ا د ويكون لدينا ا ف ي ك لدينا ا ف ر ا ي ك و ن لدينا افراد ويكون لدينا افراد ويكون لدينا افراد ي ك و ن لدينا ا ف ا د ي ة و ت س ع ي ن ا ا ف ر ا ي ن ل د ي ا افراد ي ك و ن لدينا ا ف ي ك و ن لدينا افراد ي ك و ن ل د ا ا ر ا د ي ن و ن لدينا ا ف ر ا ويكون د ث ن ي قال عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة هذا الرجل إسحاق ا بن ب ع د ل ل هو بن أبي طلحة ه أ خ و عبد الله بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة ويعقوب بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة و إ س م ا ع ي ل بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة وعمرو ا بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة هؤلاء كانوا جميعا أ ئ م ة ممن روي عنهم العلم وروي عنهم الحديث و أ ج ل ه م و أ ك ث ر ه م علما شيخ مالك في هذا الاسناد إ س ن د إ ح ا ق ب عبد ل ل ل ه بن أبي ط ح وكان ا ل إ م ا م مالك لا يبالي إ ذ ا روى عن إ س ح ا ق الا يروي عن أ ح د غيره وقيل م س ن ة اربعين وثلاثين و م ئ ة و إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي طلحه ة ج د أبو طلحة هو صاحب ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل م ر و ي ة في الصحيحين وفي غيرهما أبو طلحة التي ملخصها ان ل ملخصها ت ي أ أ ب و ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة جاء إ ل ى أ م سليم وهي أ م أ ن س بن مالك فخطبها فقالت له يا أ ب و ط ل ح ة ما مثلك يرد ولكني ا م ر أ ة م س ل م ة و أ ن ت رجل كافر ولا, ولا تحل لي ف إ ن أ س ل م ت فذلك مهري لا أ س أ ل ك غيره ف أ س ل م فتزوجها فحملت فولدت ولدا صبيحا فكان أ ب و ط ل ح ة شديد ا ل م ح ب ة له ونمى ذلك الولد حتى تحرك ثم مرض فحزن أ ب و ط ل ح ة لمرض ابنه وكان أ ب و ط ل ح ة يروح ويغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحه ف م ت الصبي فقامت أ م ه فطيبته ونظفته وجعلته في مخدعها فلما جاء ابو طلحه قال كيف امسى بني فقالت بخير ما كان منذ اشتكى اسكن منه الليله ومن, ومن مات فقد, فقد سكن فقال الحمد لله وسر بذلك فوضعت له الطعام فاكل ثم مست من الطيب وتعرضت له فاصابها فلما اكل الرجل واصاب زوجته قالت له يا ابا طلحه ارايت لو ان جارا أ ع ا ر ك ع ا ر ي ة فتمتعت بها ثم أ ر ا د أ ن يسترد عاريته أ ك ن ت رادها إ ل ي ه قال نعم قالت ط ي ب ة بها نفسك قال ط ي ب ة بها نفسي فقالت إ ن الله أ ع ا ر ك بني ا فمتعك به ما شاء ثم قبضه إ ل ي ه فاصبر واحتسب فصبر أ ب و ط ل ح ة واسترجع ثم أ ص ب ح غاديا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ح د ث ه حديث أ م ط ل ح ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فحملت في تلك ا ل ل ي ل ة فلما أ ث ق ل ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي ط ل ح ة إ ذ ا وضعت أ م سليم ف أ ت ن ي بالغلام فوضعت ف أ ت ا ه به في خ ر ق ة ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم ت م ر ة فمدغها ثم مجها في في الغلام في في الغلام فجعل يتلمذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي ابي طلحه حب ا ل أ ن ص ا ر التمر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودسمه ا عبد الله وذكر أ ه ل السير أ ن عبد الله هذا ولد له ع ش ر ة من الولد كلهم قرا أ و ا ل ق ر آ ن و أ ك ث ر ه م روى العلم وهم أ و ل ئ ك الذين ذكرت لكم يعقوب وعمرو إ س م ا ع ي ل وعبد الله و إ س ح ا ق و أ ج ل ه م إ س ح ا ق و هذا شيخ ا ل إ م ا م مالك في هذا ا ل إ س ن ا د نعم عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن ه قال أ ن س بن مالك بن زيد بن حرام بن نضر بن ضمدم الخزرجي ا ل أ ن ص ا ر ي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وتلميذه روا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا كان ابن عشر سنين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة وجاءت به أ م ه أ م سليم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ا ن ي س ابني أ ت ي ت ك به ليخدمك فادع الله له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ماله وولده وقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده وكانه أ ب ا ح م ز ة وكان يداعبه فربما دعاه فقاله يا ذا ا ل أ ذ ن ي ن واستجاب الله د ع و ة نبيه صلى الله عليه وسلم فكثر مال أ ن س فقال هو يحكي والله إ ن مالي لكثير و إ ن ولدي وولدي وولد و ل د ليعدون اليوم على نحو ا ل م ئ ة وكان له بستان ي يعطي ا ل غ ل ة في كل س ن ة مرتين وسكن ا ل م د ي ن ة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكن ا ل ب ص ر ة وبها مات س ن ة اثنتين وتسعين وقيل س ن ة اربع وتسعين وهو ابن م ئ ة س ن ة ولما كان في ا ل ب ص ر ة جاء الحجاج بن يوسف أ م ي ر ا عليها من قبل عبد الملك بن مروان أ م ي ر ا على العراق فدخل عليه أ ن س بن مالك ف أ ر ا د الحجاج أ ن يذله ه وأن أ ن يصغر ش فقال له إ ي ه ن إ ي ه ن يا انيس انتم انظروا الحجاج صغر أ ن س ا أ ن س يصغر على انيس و أ م أ ن س صغرته أ ي ض ا فقال هذا انيس ابني والتصغير كما عند البلاغيين يكون ل أ غ ر ا ض فهي صغرت للتحبيب وصغره للتحقير فقال إ ي ه ن إ ي ه ن يا انيس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن ا ل أ ش ع ث علي كان معه أ ن س رضي الله عنه في ا ل ف ت ن ة بينه وبين م ع ا و ي ة وكان بعد ذلك مع ابن الزبير في ا ل ف ت ن ة بينه وبين عبد الملك بن وروان لما تحصن عبد الله بن الزبير بالكعبه فقتل فيها و س ي أ ت ي ح د ي ث عنه إ ن شاء الله ويوم لك مع ابن ا ل أ ش ع ث هذا عبد الرحمن ا ل أ ش ع ث كان خرج على عبد الملك بن وروان وتسمى هذه ا ل ف ت ن ة ف ت ن ة القراء ل أ ن أ ك ث ر الذين خرجوا فيها كانوا من القراء ومن أ ه ل العلم وخرجوا على عبد الملك بن مروان وقاتلوه وقتل ك ا ن ت م و ع ة و ق و ا فيها وقتل ف ي ه ابن ا ا ل أ ش ع ث فقاله يذكره ب أ ن مواقفه كلها ضد بني ا م ي ة فقاله إ ي ه ايه يا انيس يوم لك مع ابن مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن ا ل أ ش ع ث والله لا استأصلنك كما ا لأستأصلنك تستأصل ل ش فقال ة الشأفة, الشأفة هذه ر تظهر ح ة في ق د م تكوى لاستاصلنك ت ز ل مثل ما ن م المغاربة مصماركيف ي يزال ه نحو فهذا لا يزال إلا ا ا ل ب س ئ ص ل قال والله ل أ أ س ت كما ت س ت أ ص ل الشافه ذ ه صمغة اذا ل ش ج ر إ أ ر د ت أ ن تقلعه فتحتاج أ ي ض ا استئصالا وَلَأَعْصِبَنَّكَ السلم ة السلمة هذه نوع من الشجر كانوا يعني يحتاجون ع ن ي ي ورقه ويصعب عليهم قطفه فماذا يفعلون كانوا ي أ ت و ن إ ل ى ا ل ش ج ر ة فيعصبون ورق اغصانها, يلفون أغصانها ويربطونها إما بعصاب أو بحبل فإذا اجتمعت الأغصان ضربوا تلك الشجرة ضربا حتى يسقط ورقها فقال أفعله هذا الشيء له زعمس بك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 من أ ن س بن مالك أ م ا بعد ف إ ن الحجاج قد أ س م ع ن ي نكرا وقال لي هجرى ولم أ ك ن لذلك أ ه ل ا ف إ ن ن ي أ م ت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إ ي ا ه فلما بلغ ذلك عبد الملك استشاط غضبا وتعاظمه ذلك من الحجاج ودعا إ س م ا ع ي ل بن عبيد الله بن أ ب ي المهاجر وكان مصاحبا للحجاج وقال له دونك كتابي هذين, كتب كتابين وقال له دونك كتابي هذين فاركب الى العراق و ا ب د أ ب أ ن س بن مالك وقل له يقول لك عبد الملك يا أبا حمزة لقد كتبت للحجاج الملعون كتابا إ ذ ا ق ر أ ه وعرف ما فيه كان أ ط و ع لك من أ م ت ك وكان في الكتاب الذي كتب عبد الملك من عبد الملك بن مروان أ م ي ر المؤمنين إ ل ى الحجاج بن يوسف أ م ا بعد ف إ ن ك عبد طمت بك ا ل أ م و ر فسموت فيها وجاوزت قدرك وعدوت طورك وركبت داهيه ادا فلعنك الله عبدا أ خ ف ش العينين منقوض الجاعرتين أ ن س ي ت كسب آ ب ا ئ ك في الطائف وحملهم الصخر على ظهورهم وحفرهم ا ل آ ب ا ر والله ا لاغمزنك غمز الليث الثعلب والصقر ا ل أ ر ن ب وثبت على رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إ ح س ا ن ه ولم تجاوز له إ س ا ء ت ه ج ر أ ة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد والله لو أ ن اليهود والنصارى لقيت رجلا خدم عزيرا والمسيح لعظمته وشرفته واكرمته وهذا أ ن س بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على سره ويشاوره في أ م ر ه وهو مع ذلك ب ق ي ة من بقايا أ ص ح ا ب رسول الله فينا ف إ ذ ا بلغ ك ك ت ا ب هذا فكن أ ط و ع له من خفه ونعله ولما إ ا أتاك ن ي سهم مثكل بحتف ق ض ولكل ن بلغه أ مستقر وسوف ت ع م فلما و ن ل ب كتابه هذا ذهب و ت ر ض ا ه يا أ ب ا ح م ز ة إ ن م ا كذا إ ن م ا كذا على كل حال ترضاه وصلح ا بعد ذلك له نعم و أ ن س بن مالك آ خ ر من مات من ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ب ص ر ة نعم عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن ه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب إ ل ى قباء ف ي أ ت ي ه م والشمس مرتفعه ة كنا نصلي الإنسان إلى بني عمري بن وبن بن العصر إلى فيخرج عمر عوف عمر عوف ع م و ض م الموضع مسجد عمر من المدينة إنما المدينة بالعوالي قباء قباء بني بن بينها وبين أقرابها العوالي الذي الآن كانت ديارة وكانت الوقت ذلك ليست المدينة عوف يعني فيه في هذه بينه وبينها فرسخان. وقد ب ي ن فرسخان ه ا و قلت لكم في المجلس الماضي إ ن الفرسخ خمس كيلومترات ونصف يعني في ذلك الوقت بنو عمر بن عوف والمدينة بينها بين بينهما ما يقرب من 11 كيلومتر أو نحو رسول وسلم ويخرج إلى ديار بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون يعني بن بينهما من الإنسان بني بن فيصل العصر صلى العصر في فيجدهم يقرب عليه يذهب ديار عمر مع عمر ذلك ذلك الله الله إلى ما معنى هذا شيئان أن هذا ل ر س و ل صلى الله ل ع ي ه و س ل م كان ي ص لهذا ي في العصر أول و ق ت و ل ه أورد ايضا ل ان ل الصلاه أ أن هنا ليبين أن الأولى في ة العصر ص أن ت في اول الوقت ويدل ه ذ الوقت أيضا أن ا ص ل ا ة في أ ل و خير حديث أ م ف ر و ة الذي ذكرت لكم في مجالس روه أحمد وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي, اي الاعمال أ ف ض ل فقال ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقتها ثم هذا الحديث قد يظن ظان أ ن ساكني بن ي عمرو بن عوف كانوا يصلون ا ل ص ل ا ة يصلون العصر بعد خروج وقتها وليس ذلك بصحيح إ ن م ا كانوا يصلون العصر في وسط الوقت لا في أ و ل ه لماذا ل أ ن العوالي موضع البساتين وفي م و ض ع الحيطان ك ا ا ن و ش ت ت غ ل فلا يصلون العصر إلا ل و ن ن ا ا بعد الانتهاء من أعمالهم وذلك وسط الوقت ولا يعني هذا ا أعمالهم ء من و ل ك وسط ل ولا و ق ت هذا يعني ن ه أ من ك ا و ا ي ص ل و الوقت و ن الصلاة حتى يخرج ف ي ه ذ ان م ا ل ص ح ا ب ة لم يكونوا يصلون ا ل ص ل ا ة في وقت واحد إ ن م ا كانت تتفاوت أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة عندهم بحسب أ ش غ ا ل ه م ولعل هذا فيه دليل إ ل ى ما كان فيه كثير من المدن المغرب الى م غ ر ب إ ل وقت قريب أ ن الظهر كان يصلى في وقتين ي ل وغالبا ن ويقولون يعني العلام اللولي و إ ذ ا ذلك الظهر الذي يصلى بعد س ا ع ة من الوقت الذي يصلى فيه أ و ل ا في موضع كان تكثر فيه الدكاكين و ا ل ب ا ع ة فيعني قيس هذا على, على ذلك نعم قال عبيد الله بن محيى رحمه الله وحدثني عن مالك ع ن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي ا ل ع ص ر ثم يذهب ا ل ذ ه ب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك وعن ابن شهاب متى مات ابن شهاب سنه اربعين وعشرين او مئه ق ي ل سنه خمسين وعشرين او مئه عن انس بن مالك قال كنا نصلي ا ل ع ص ر ثم يذهب ا ل ذ ه ب إلى لم الى ذ الذي يذهب أذهب ا والأظهر قال ه أنه يقصد نفسه فكأنه ب ل يقصد ثم إ قباء ويبين ذلك ما ر و ى أ ح م د وغيره عن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء م ح ل ق ة ثم أ ذ ه ب إ ل ى قومي في ن ا ح ي ة ا ل م د ي ن ة ف أ ج د ه م جلوسا ف أ ق و ل ل هم قوموا فصلوا ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق د صلى فهذا الحديث يبي ن أ ن المقصود ب ق و ل أ ن س ثم ي ذ ه ب ا ل ذ ا ه ب الذهب م ق ص ثم ي ذ ه ب ا ل ذ ا ه ب و ي ل ى ق ب ا ء ق ب ا ء د ي ا ر بني عمرو بن ع و ف قلت لكم إ ن بني عمرو بن ع و ف يسكنون ا ل م ل ا ل ي والعوالي ي ق ب ا ء وقد كانت كما قلت لكم بينها وبين ا ل م د ي ن ة ميلين أ ق ر ب ه ا أ د ن ا ه ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة يبعد عنها ميلان يبعد عنها ميلين وربما عنها وربما بعد عنها ث ل ا ث ة وقباء يعني ا ل آ ن مسجد قباء في وسط ا ل م د ي ن ة البنيان بلغ قباء وجاوزها وإذلك يذهبون الذي الآن الله عليهم يعني من وقباء ذ ذهب يذهب يذهب ه الله ب و ونسأل ومن ا الحاضرين أن يمنع الحاضرين من ذهب فيعيد ومن لم يذهب أن يذهب سيرى أن مسجد فيعيد لم هذا أنه صار يعني لا يتصور يعني كانت خارج المدينة لما البنية ا يرى ل من م ن ديار ه و ق ب ء كانت د ي بني عمرو بن عوف وكان يسكنها أ ي ض ا بنو عبد ا ل أ ش ه ل وهذا يدل له قول عبد الله بن الزبعره حين حكت بقباء بركها وكان ا القتل في عبد الأشل يعني استحر القتل اشتد القتل س ت ح ر في يعني عبد و ث ر في عبد ل ل الهاء والآصل في عبد الأشهل وهذا البيت أ أحد ش يتشفى حذف وهذا في في فيها يقوله غزوة قصيدة عبد بعد م قتل اذ ل ل م م س ي ن وكان إ ذاك كافرا يقول فيها يا غراب البين أ س م ع ت فقل إ ن م ا تنطق شيئا قد فعل إ ن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أ ب ل غ ا حسان عني آ ي ة فقرضوا الشعر ي ا ف ي ذا الغلل كم ترى بالجر من ج م ج م ة و أ ك ف قد أ ت ر ت ورجل وسرابيل حسان سريت عن ك م ا ت أ ه ل ك و ا في المنتزل كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين ب مقدام بطل ليت أ ش ي ا خ ي ببدر شهدوا جزع الخزراج من وقع ا ل أ س ل حين حكت بقبائل بركها واستحر القتل في عبد ا ل أ ش ل فقتلنا الضعف من أ ش ر ا ف ه م وعدلنا ميل بدر فاعتدل ف أ ج ا ب ه حسان ن ثابت رضي الله عنه لأنه قال ابلغا حسان عني آية ف أ ج ا ب ه قال حسان رضي الله عنه ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان منا ل ف ض ل فيها لو عدل ولقد نلتم ونلنا منكم و وكذاك الحرب أ ح ي ا ن ا دول نضع ا ل أ س ي ا ف في أ ك ت ا ف ك م حيث نهوى عللا بعد نهل إ ذ تولون على أ ع ق ا ب ك م هربا في الشعب أ ش ب ا ه الرسل وعلونا يوم بدر بالتقى ط ا ع ة الله وتصديق الرسل وعبد الله بن الزبعره ذ ا كان شاعر قريش في جاهليته وكان شديد ا ل ش ك ي م ة على المسلمين فلما كان الفتح وفتح الله تعالى لرسول ه صلى الله عليه وسلم م ك ة فرا عبد الله بن ا ل ز ب ا ر إ ل ى اليمن و ا س ت و ط ن نجران فخاطبه حسان ثابت ببيت واحد كان ذلك البيت سبب رجوعه و إ س ل ا م ه قال له حسان لا تعدا من رجلا احل ك ب غ ض ه نجران في عيش أ ح د ا ل ا ي م ه فرجع و أ س ل م وقال يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم منع الرقاد بلابل وهموم والليل معتلج الرواق بهيم مما أ ت ا ن ي أ ن أ ح م د لامني فيه فبت د ك أ ن ن ي محموم يا خير من حملت على أ و ص ا ل ه ا عيرانه سروح اليدين غشوم إ ن ي لمعتذر إ ل ي ك من الذي أ س د ي ت إ ذ أ ن ا في الضلال أ ه ي م أ ي ا م ت أ م ر ن ي ب أ غ و ى خ ط ة سهم و ت أ م ر ن ي بها مخزوم فاليوم ن آ م ن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم فاغفر فدا لك و ا ل د ا ي كلاهما زللي ف إ ن ك راحم مرحوم نعم ثم فيأتيهم يذهب الذهب إلى قباء إلى و ا ل ش م مرتفعة س و هذا أ ي ض ا مما يدل على أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر في أ و ل وقتها ل أ ن ه إ ذ ا صلي العصر في وقتها ثم ذهب إ ل ى قباء يصل قباء و الشمس م ر ت ف ع ة وهذا فيه رد إ ل ى من قال من فقهاء ا ل ح ن ف ي ة ب أ ن أ و ل وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء م ث ل ه نحن قلنا إن ه ذ اخر آ وقتها العصر آخر و ق ت الاختياري عندما يصير ظل كل شيء مثليه ف ي ص ل العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قباء لا يصل قباء والشمس بيضاء م ر ت ف ع ة إ ن م ا يصل قباء وقد ت ضيف الشمس إ ل ى الغروب او غربت و إ ذ يصلون إ ل ى قباء والشمس بيضاء مرتفعه ة معنى ن ذلك أ م ك ا ن و ا العصر يصلون في أول وقته و ذلك حتما ليس هو عندما يصير ظل كل شيء م ث ل ه إ ن م ا عندما يصير ظل كل شيء مثله نعم عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن ه قال كنا نصل ي العصر ثم يذهب ا ل ذ ه ب إ ل ى قباء ف ي أ ت ي ه م والشمس مرتفعه ة مسألة عمر بن عوف كانوا يقدمون أشغالهم ثم إذا انتهوا من العلماء سألوا س أن ذلك صلوا العصر هنا العلماء سألوا يعني عندهم الفقه وهي عوف كانوا انتهوا هنا عندهم بني إذا إذا ذكرنا نحن بن فرع ر د إ ذ ا ت ع ا ر ض ع ن د ا ل م ك ل ف شغل و ص ل ا ة أ ي ه م ا يقدم هل ي ق د م شغل ه ث م ب ع د ذ ل ك ي ص ل ي أ م ي ق د م ص ل ا ت ه ث م ب ع د ذ ل ك ي ش ت غ ل فذا ه ب ل عربي الملكي ا إ ل ى أ نه ي ق د م شغل ه أ ولن ح ت ى ي ف ر غ من ه ث م يصلي و ن س بهذا ا ل م ذ ه ب إ ل ى أ ب ي ا ل دردا ء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال م م ان ي ي ب أن هذا من ذ ه رواه صحيحه ب أبي البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء ما ع أبي رضي الدرداء الله عنه قال عنه إن من فقه الرجل أ ن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ قال أبو الدرداء رضي الله عنه هذا من فقه الرجل ان ل الله د د ر رضي ا ء ع ه هذا فقه من أن الرجل يقبل على شغله أ و ل ا لماذا ليصلي بعد ذلك وقلبه فارغ من الشواغل فيقبل بكليته على ربه في صلاته وقال ابن عربي رحمه الله و بهذا وقعت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى حديث الشيخين عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وضع العشاء و أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف ا ب د أ و ا بالعشاء وروى الشيخان عن أ ن س رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قدم العشاء ف ب د أ وقال ا بالعشاء ب ل ل أن ت ص م غ ر ب و ل النووي ت ع ج و ا ع عشائكم ق ا ا ل ل ن و ليس هذا خاصا ب ا ل أ ك ل فكل شيء كان فيه شغل القلب فينبغي أ ن ي ب د أ به ثم يصلي المرء ليصلي وقلبه يعني فارغ لصلاته لكن هذا خاص بمن كان في سعه من الوقت أ م ا إ ذ ا ضاق الوقت بحيث لو أ ك ل خرج الوقت فإنه حينئذ يصلي يقدم الصلاة وهنا ل الحاجة لأن مراعاة الوقت الخشوع ا مراعاة مراعاة يقدم آكد من و م س أ ل ة أخرى مسألة ح د ي ث ي ة هذه كنا نصلي العصر هكذا قال أ ن س رضي الله عنه كنا نصلي العصر ثم يذهب قول الصحابي كنا نفعل كذا أ و كنا نقول كذا هذا اختلف فيه الفقهاء والمحدثون و ا ل أ ص و ل ي و ن هل يحمل و على الرفع فيكون و ا مرفوعا أ م يكون و ا موقوفا هذا فيه للمحدثين س ت ة أ ق و ا ل القول ا ل أ و ل أ ن ه إ ذ اذا أضيف ه اضيفت ل ل ف ع أ ا ل ح ك ا ي ة إ ل ى الزمن النبوي كان مرفوعا وان تضيف ا ل ح ك ا ي ة الى الزمن النبوي كان موقوفا وهذا قول الخطيب البغدادي وقول ا ل ن صلاح ونسبه النووي في شرح مسلم إ ل ى الجمهور من ا ل أ ص و ل ي ي ن والمحدثين والفقهاء ودليلهم على ذلك أ ن نسبته إ ض ا ف ت ه إ ل ى العهد النبوي م ش ع ر ة باطلاع ل النبي صلى الله عليه وسلم عليه و إ ق ر ا ر ه عليه ف إ ق ر ا ر ه صلى الله عليه وسلم نوع من أ ن و ا ع ا ل س ن ة القول الثاني أ ن ه مرفوع مطلقا وهذا قول الحاكم ومن ا ل أ ص و ل ي ي ن الفخر الرازي و ا ل آ م د ي ونسبه النووي في المجموع إ ل ى أ ك ث ر الفقهاء وقواه وهو الذي رجحه الحافظ العراقي ورجحه الحافظ ابن حجر واستدلوا على ذلك وقال ابن حجر في نكته على ا بن الصلاح ومما ه عليه و وأكثر الذي الشيخين يدل صنيع ن ه صحيحه البخاري في و م يدل لهذا المذهب في صحيح البخاري ما روى البخاري عن ج ا ب ي رضي الله عنه قال كنا إ ذ اذا صعدنا كبرنا و إ هبطنا سبحنا ولم إلى عهد النبي ولم إلى يضف عهد صعدنا ل الله ى ل وسلم ي ه و ق روي م طريق أخرى عن جابي رضي الله عنه كبرنا ن نسافر ن ا ا مع ل ي عليه صلى صعدنا الله وسلم فإذا ك ب و إ ذ ا هبطنا سبحنا القول الثالث أ ن ه موقوف مطلقا يعني سواء, رفع إلى سواء قيد بعهد ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ م لم يقيد وهذا القول نسبه ابن صلاح إ ل ى أ ب ي بكر ا ل إ س م ا ع ي ل ي القول الرابع أ ن هذا المحكي ة إ ذ ا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع و إ ذ ا كان مما يخفى غالبا فليس له حكم الرفع إ ذ القول كان مما ا يظهر غ ب الغالب بلغه ا الرفع الظن الله صلى الله واطلع الرفع فله فيكون لأن على رسول صلى عليه وسلم بلغه وطلع عليه فيكون له ل حكم حينئذ حينئذ حكم أن الرابع هذا ينسب إ ل ى أ ب ي إ س ح ا ق الشرازي الخول الخامس إذا كان الصحابي الاحتجاج الاحتجاج قالوا لأنه إذا ذكروا الاحتجاج فالغالب أنه مرفوع لأنه لا يحتج إلا بالمرفوع لم لأنه لأنه فلذلك حملوه على, على الرفع فمرفوع وإن فموقوف مرفوع معرض معرض معرض ذكره يذكر أنه يحتج في في في وهذا القول ذكره أ ب و العباس القرطبي المالكي القول السادس التفريق بين قول ا ل ص ح ا ب ي كنا نرى كذا وكنا نفعل أ و نقول كذا فكنا نرى كذا هذا محمول على الوقف لماذا قالوا ل أ ن كنا نرى هذا من ا ل ر أ ي فقد يكون مستند هذا ا ل ر أ ي النص وقد يكون مستنده ا ل ج ه ا د فلا يحمل على الرفع وكنا نقول أ و كنا نفعل هذا لا, لا لا بد ان يكون عن توقيف فيحمل على الرفع وهذه ا ل أ ق و ا ل السته التي ذكرت لكم لا بد أ ن يستسحب معها قيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع أ و لم يعني لم يذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ذ ا ذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا مرفوع إ ج م ا ع ا وهذه ا ل أ ق و ا ل النظم العراقي رحمه الله بقوله في وقالت لهم ا ب ان ل اصبحت ه لهم ولو بعدي ق ان يكونوا نرا من الناس مع عصر ويكونوا من لا لا لا الناس ويكونوا من الناس ويكونوا ل من ا ل أ ص و ن ا ل آ ن بن عمرو بن عوف و أ ه ل قباء كانوا يؤخرون ا ل ص ل ا ة عن أ و ل وقتها ا ل ص ل ا ة هذه من الواجبات ا ل م و س ع ة ا ل أ ص و ل ي و ن ي ت س أ ل و ن هل إ ذ ا أ ر ا د المكلف ت أ خ ي ر الواجب الموسع نمثل له مثلا ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ر ا د المكلف ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة عن أ و ل وقتها هل هذا التأخير يجب أن يكون تأخيرا إلى بدل تأخيرا أن يجب يكون أ و ت أ خ ي ر ا إ ل ى غير بدل ما معنى هذا هل إذا أخر يجب أن يؤخر يعني لا يجوز له لا إلا إذا إذا ا أخر أن أن يؤخر يؤخر يجب يعني يجوز ع ز معنى ل الفعل ولا ى أم يؤخر ي ر و ش ت ط أن يعزم ع ل الفعل هذا معنى قولهم هل يترك ؤ خ ر إلى بدل يعني هل يعني ي الواجب إ ل ى بدل وهو العزم على الفعل أ م يتركه لا إ ل ى بدل وظهر ي ي ع ن المعنى القول ا ل أ و ل أ ن ه يشترط ج ب أن يعني لا ان يتركه إ ل ى بدل إ ذ ا أ خ ر ا ل ص ل ا ة عن أ و ل الوقت يجب أ ن يعزم على فعلها في, أو في وسط الوقت أ والا في آخر و و ق ت إ ل لم يجوز له ا ل ت أ خ ي ر وهذا قول أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ي ن من المالكيه والشافعيه والحنابله ة استدلوا قالوا المندوب الواجب المندوب ليتميز على ذلك قالوا ليتميز المندوب عن الواجب. لأن عن ذ ا يجوز ت أ خ ي ر ه من غير عزم على فعله لا في وسط الوقت ولا في آ خ ر ه أ م ا الواجب إ ذ ا فعل به إ ذ ا سن به يعني هذا, هذا سنة المندوب سنة فما الذي يفرق بينهما فقالوا ليفرق بين الواجب والمندوب يجب أ ن يعزم على الفعل في وسط الوقت أ و آ خ ر ه إ ذ ا كان سيؤخره عن أ و ل وقت و ذ ه ب ا ل ط ا ئ ف ة من ا ل أ ص و ل ي ي ن منهم ابن الحاجب المالكي البيضاوي و الجوين ي و ا ل ح ر م ي ن و الرازي و غ ي ر ه م و ابن السبكي و غيرهم إ ل ى أ ن ه لا يجوز له أ ن يؤخر الواجب عن أ و ل الوقت و إ ن لم يعزم على فعله في وسط الوقت ولا في آ خ ر ه و س ت د ل هؤلاء ب أ ن ا ل أ م ر إ ن م ا يوجب الفعل و ا ل أ ص ل عدم وجوب غير ذلك الفعل فلا يمكن أ ن توجب عليه العزم على الفعل من غير موجب من قول أن الأمر هذا يجيب الفعل فقط ولا يجيب شيئا آ خ ر و ل ا ص ل و عدم الوجوب و أ م ا قولكم يا من زعمتم أ ن ه لا بد من هذا لين م ا ز ا ل و ا ج ب على المندوب قالوا هذا يعني التمييز حاصل ل أ ن المندوب يجوز تركه ولو خرج الوقت وليس كذلك الواجب و من هذه ا ل ح ي ث ي ة حصل الفرق بين الواجب بين الواجب والمندوب لكن ق القرافي المالكي رحمه الله الذي تقتضيه أ ص و ل مالك أ ن من أخر من عزم على ا ل ت أ خ ي ر يجب عليه أ ن يعزم على الفعل قال ق ر ا ف ي ل أ ن الذي يتوجه إ ل ي ه ا ل أ م ر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهذا معرض ب ا ل ض ر و ر ة والمعرض عاصي والعاصي يستحق ا ل ع ق و ب ة وقال الشيخ الشنقيطي ا ل أ م ي ن المالكي رحمه الله وهذا القول يعني ق وجيه ل قرافي وهذا و جدا و إ ل ى هذا الخلافي إ ش ا ا ر ل اشاره الديماني رحمه الله في منظومته في ا ل أ ص و ل لما تكلم عن أ ن و ا ع الواجبات قال وثالثا, بالواجبات الوسعي كمثل وثالثاً بالواجب الموسع ت ا و س ع ي ي كمثل أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة الوسعي فلوقت كلو فلوقت ك ل ه زمان ل ل أ د ا لاول و آ خ ر في ما بدا و ليس وما على مؤخر ب و ا ج بي ع ز م على ا م ت ث ا ل ذ ا ك ا ل و ا ج ب ي قال وما على مؤخر ب و ا ج بي ع ز م على ا م ت ث ا ل ذ ا ك ا ل و ا ج ب ي نعم قال ع بيد الله بن يحيى رحمه الله و ح د ث ن ي عن ملك ا عن ر ب ي ع ة ب ن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أ ن ه قال ما أ د ر ك ت الناس إ ل ا وهم يصلون ا ل ظ ه ر ب ع شي قال عبيد الله حدثني عن ربيعه, فروخ ربيعة بن ف ر و خ وربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد نطوي لكم تراجمه ونتركها لي م و ض ع آ خ ر ل أ ن تراجمه هذين ا ل إ م ا م ي ن فيها طول ولم يبقى من الوقت ما يسع و ا ذلك نعم <تصفيق> قال القاسم محمد هذا أ ح د الفقهاء السبعه ة ما أدركت الناس الناس أدركت ن أن ا الأظهر ا ل م ق ص و د بهم أصحاب ا ل ر س و ل صلى ل ل ا ه عليه ل و س ما إ ل وهم يصلون ادركت ل العشي ظ ه ر بعشي ب ي أ من الشمس الزوال إذا زالت الشمس حتى غ ب بين الزوال والغروب ت الوقت فهذا هو العشي وقوله الزوال العشي ما ر أ د الناس إ ل ا يصلون الظهر بعشي هذا يحتمل ه معنيين يحتمل تقديم ص ل ا ة الظهر ويحتمل ت أ خ ي ر ه ا والعشي يسع كل ذلك فادرك و قد يعني يحتمل أن ل مالكا الله الموضع إ م م رحمه ا أورده الناس يصلون الظهر منكرا على من يؤخره أ و ما أ د ر ك ت الناس إ ل ا يصلون الظهر بعشي أ ي يبردون بها يدخلونها في وقت البرد وهذا س ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله في هذا الكتاب أ ن المشروع في وقت الحر إ ذ ا اشتد القيض أ ن يبرد ب ا ل ص ل ا ة أ ي تؤخر قليلا يعني ز ي ا د ة على ذلك الفيل ء حتى ا ف ي ء الذي يبلغه قدر الذراع أن تؤخر قدر ما يبرد الجيو قليلا ً وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ا ل إ ب ر ا د أي إ د خ ا ل الوقت في زمن البرد اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إلا أنت أستغفرك الحمد العالمين وبحمدك أستغفرك إليك أنت وأتوب شهد أن إله لله رب、العالمين.